كحيات تعتم قرى عين السماء نرجوك أن تسقي قلوب الحائرين ابن العطاشى يا حسين لكربلا وبجود عباس الفداء نهر الوفا انت الشفا ولكل معضله دوى فامسح بايديكم على هذا الوباء سنعود والرايات في كف الولاء نبكيك حتى تمطر عين السماء سنجمع الحزن على مر السنين نتيك والدنيا عساء يا حسن نبكي عليك دموع كل الفاقدين ونعلم دنيا حنين العاشقين يا سيد الاحرار والحب الحب المبين ترجوك ان تسقي قلوب الحا ما تشاء حسين يا خير الوراء صوت من الأحرار طف براء وبرغم إنك نائم فوق الثراء فشمخت رغم أنوفهم نهجا جراء وبعينك يا إذ ترى يرون في نهجك حقا ما جرى لن نثني ابدا ولا لسنا عبيد نحن على دين الحسين ولا نحيد حتى وان جاء لنا الف يزيد نبقى ننادي يا حسين يا شهيد وتعود للقف في غريبا ووحيد في كل عاش رأته من جديد.